وَاللَّهُ يَتْمَعُ تَحَاورَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ قوله الذي والله بما أجد فصيا مش ريم متتابعين من قبل أي يسمع فمن لم يستطع. فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وَتِلْكَ حُدُودُ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ ان يهدون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد زين wo wo لا غي أعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوات إلا خمسة إلا هو كذا في ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجرون وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك قولوا لفي أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول جهنم يصلىونها فذئت المصير يا يا وتناجوا بالإدم والعدوان ومعصية الوسول وتناجوا بالبر والسفوى واتقوا Everyone. وإذا قيل انشذوا فانشذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوثوا العلم فرجا فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقتم أن بم بين يدينا جواكم قد قات لم فَاعْبُدْهُ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا الله إِحْسَانًا والله خبير بما تعملون الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم o أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْهُ قَوْمًا غضب الله مَحُوا مَا هُمْ مِنْكُمْ ولا اعتقدوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب لن تغني عنهم أموالهم ولا يحلكون له كما يحلكون لكم ويحسبون أنهم علاكم لفضيله عليهم Ah, <laughs> إن الله قوي عظيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم يوازون من حذ الله ورسوله ولو كان ولو كانوا آباءهم أو أذناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيضهم بروح منه ويدخلهم جناس تجري من تحتها أنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حذب الله ألا إن حذب الله هم المفلحون